بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله على مشروعية حج الصبي وهذه النصوص على طوائف ثلاث الأولى ما دل على المشروعيه من باب الدلاله السكوتيه نحو معتبره اسحاق بن عمار السباب اثني عشر من ابواب وجوب الحج حديث واحد سالت ابا الحسن عليه, عليه السلام عن ابن عشر سنه سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن عشر سنين يحج قال عليه حجة الإسلام اذا احتلام وتقريب الاستدلال بالرواية ان سؤال الراوي عن الاجزاء دال على ان المرتكز هو المشروعيه حيث ان مشروع في حق الصبي فلأجل ذلك سأل عن إجزائه عن حجة الإسلام وعدم إجزائه وسكوت الإمام هذا الارتكاز حيث لم يعلق عليه امضاء لهذا المرتكاز لأن السكوت مع كون المولى في مقام البيان إغراء بالجاهل إغراء بالجهل فلا محاله يكون السقوط كاشفا عن الامضاء ويلاحظ عليه ان متعلق السؤال هل هو السؤال عن الوجوب او هو السؤال عن الاجزاء فإذا قلنا بالاحتمال، أي أن مقصود السائل عن ابن عشر سنين يحج يعني هل يجب عليه أن يحج أم لا؟ سألت ابا الحسن. عن ابن عشر سنين يحج يعني هل يجب عليه أن يحج فالسؤال عن الوجوب قال لا يجب عليه إذا احتلام أم الآن لا يجب عليه أن يحج إذا كان السؤال عن الوجوب والجواب بالنافي فالروايه لا دلاله فيها على المشروعيه حتى يستدل بها على ذلك وان كان متعلق السؤال الاجزاء اي سالته عن ابن عشر سنين يحج يعني قد حجت فهل يجزي حجه أم لا؟ فحين إذن أن تستفاد المشروعيه بالاطلاق المقامي او بالامضاء فإن الدعي ان من شاء استفادت المشروعية هو الإطلاق المقامي بمعنى أن الإمام لم ينبه على أن تصي غير مشروع. فمكتب الإطلاق المقامي مشروعيته وهذا غير تام لأنه يتوقف. على كون المولى في مقام البيان من جهة الحكم وسائر ملابساته ومنابساته ولم يحرز في الروايات الا ان المولى في مقام البيان من جهه عدم الاجزاء فقط وإن كان منشأ استفادة المشروعية هو الإمضاء المبني على نكتة عقلية هي قبح الاغراء بالجاهل وهذا هو الفرق بين الاطلاق المقامي وبين السكوت المحقق للإمضاء فإن الإطلاق المقامي من سنخ الظهور أي ظهور السياق وأن السكوت. المحقق للامضاء فدلالته عقليه وليست من باب الظهورات فاذا كان المدعاء هو الثاني فالسكوت إنما يدل على الإمضاء إذا كان السؤال ظاهرا في ارتكازية مشروعيه وهذا غير واضح لان السؤال عن الاجزاء قد يكون منشاه ارتكاز المشروعيه وقد يكون منشؤه توهم الملازمات بين المشروعيه وبين الاجزاء فالتردد في المشروعيه موجب لتردد في الاجزاء فكان السائل يقول هل ان حج الصبي مشروع كي يجزي او ليس بمشروع فلا يجزي اذا فالسؤال عن الاجزاء لا يعني المفروغية عن المشروعية بل لعل تردد السائل في المشروعية هو الذي دعاه للسؤال عن الاجزاء إذن فلا دلالة في الرواية على مشروعية حج الصبي الطائفة الثانية هذا وفي زمان الرسل كان السجار يحجون في, في زمان ليلة وهكذا يحجون أو يحجون يا يعني آباؤهم يحجل <تصفيق> بهم مثلا هو الإحجاج ما في كلامنا كلامنا في حج الصبي لا في احجاج بهم واضح حتى هذا حتى حتى حتى حتى حتى حتى ثابت بلا إشكال احجاج الولي بالصبي مستحب في الصبي مستقلين حتى الصبي إذا كان مميز, إذا كان مميز في زمان كانت هناك سيرة على حج الصبي كثير مستقللة أو التحجج به. فهل يمكن الواحد أن يرى أنه هل حج به أو لا حج مستقلل؟ مقر هذا إذن ما ندري ما ما نحرز العقاب الصيحة. إيه لكن لو كان هذا مشروع شاهد عليه مثلا على هذا غير إذا فرضنا وجود سيرة أننا نقول لا نحرز وجود سيرة على حج السيرة متشريعية طبعا على حج الصبي مستقللة أن تقولون إذا وجدت سيرة غير أنا اقول مو معروف وجوده. يعني هذه الأبطال كانوا يحجون أو الصبيان. يحجون بهم هكذا عندنا روايات صحية. ما لا عندنا روايات كثيرة في الاحجاج بالصفي مفصولة. لكن ما. كيف يلبي كيف يهدي كيف السؤال أسئلة كثيرة في الاحجاج به. إلى في المقابل يمكن نقدر إنه إحنا نلزم هذه الروايات بكلها اللي يقول بال في أحد الأبطال نلزم على انهم كلهم يحضون بهم ما ك. ما... لا مو منجزين يكفينا الشك لا لابد من احرازها يكفينا الشك ثانيا شيخنا لو فرضنا وجود سيرها دقصير دليل منه مستقل مستدلال بالرواية فإذا قلتم أرسيرا متشرعية على حج الصبي مستقل صارت دليلا قائما بنفسه وليس استدلالا من الرواية نحن نريد أن نستكشف من الرواية هل أنت الرواية دلالة أولى وإلا إذا عدنا سيره على صار الجيل آخر كما سئت الإشارة إلى. ممكن, يلعب... ممكن يلعب دور السائل هو من أهل العلم بين بزا... العلم لن هذا أقول هذا الذي يارد في كلمات الاعلام الناس سائل ما يناسبه ولا يحتمل في حقه كانوا ينقلون أسئلة العوام الى الإمام عليه السلام. ما كانوا يسألون من قبل أنفسهم عرية الصحابة زرارة ومحمد بن مسلم ومعامة كانوا ينقلون أسئلة الحجاج. كان الإمام جالس في الخيمة أو في مثلا في البيت الحرام وهؤلاء يتون وينقلون أسئلة الحجاج. هذا يقول كذا هذا يقول كذا هذا لا يدل على أنه يسأل اعتمادا على مثلا مرتكزاته الفقهية أو مفاهيم الفقهيه الروايه او الطائفه الثانيه ما دل بالدلاله الالتزاميه على المشروعيه كرواية يونس ابن يعقوب عن أبيه باب سبعة عشر من أبواب أقسام الحج حديث سرعة قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن معي صبية صغارا وأنا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون قال عليه السلام ائت بهم العرج من منخفض فليحرموا منها وتقريب الاستدلال ان سؤال عن الميقات دال بالدلاله الالتزاميه على ثبوت المشروعيه فلذلك وقع السؤال عن الميقات ويلاحظ على الاستدلال اولان ضعف السناد لجهالة يعقوب ابن قيس والد يونس وثانيا بان الروايه لو كانت في مقام بيان المشروعيه لتمسكنا بإطلاقها لإثبات المشروعية في حق المميز أيضا ولكنها في مقام بيان الميقات وبيان الميقات يدل بالدلالة التزامية على المشروعية ولكن. المشروعيه في الجمله لا بالجمله ويكفي في ذلك مشروعيه الاحجاج اي احجاج الولي للصبي للصبي وإن كان في عرف أهل البحرين الصبي يطلق حتى على ابن 18 سنة ما قلوا صبياء ميل. ما لم يتزوج فهو ولا في قوله إن ما يستطيع سلم من كونه وليا لا لا يفرق في الولي الشرعي أو الولي العرفي ليس خاص بالولي الشرعي الاستحذام ليس خاص بالولي الشرعي سيقف يشمل حتى الولي العرفي لا أقول أعلم أصنع من فرمه ولي معه الصبياء معي الصبياء يعني أنا, أنا مسؤول عنهم بعض ولا ليش أسأل عنهم وأخاط عليهم الباب يعني أنا مسؤول عنهم معي في القاتلة معي في هذا ولي عرفي الولي العرفي هو من كان مسؤولا سواء لا إياه أو لم يكن بالنتيجة المستحب هو إحجاجه بهم فإن قلت التعبير بيحرموا فليحرموا منها يدل. على انتساب الإحرام إلى الصبية لا إلى الولي وإلا لقال فأحرم بهم وهذا شاهد على استحباب الاحرام في حقهم قلت ان انتساب الاحرام او اسناد الاحرام إلى شخص بأن يقال أحرم فلان أعم من أن يكون إحراما مستقلا أو إحراما بأمر الولي اذ يصح ان يقال أمره ان يحرم فاحرام فلا دلاله في الروايه على المشروعيه الطائفه الثالثة ما دل على استحباب احجاج الولي للصبي كصحيح زراره باب سبعة عشر من أبواب أقسام الحج حديث خمسة عن احدهما عليهما السلام إلى حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويقرب الحج يعني على نفسه فإن لم يحسن أن يلبي لَبَّ وَعَان ويطاف به ووجه الاستدلال بالروايه باحدى نكتتين الاولى إن قوله فإن لم يحسن يدل على ثبوت فردين من الصبي فرد يلبي بنفسه يعني يحسن وفرد يلبى عنه لعدم تمييزه فامر الاول وهو من يحسن التلبيات بالتلبيات يدل على جنوب مشروعيتها في حقه فإذا ثبتت مشروعية التلبيات في حق من يحسنها ثبتت في الصبيل مميز إما بالأولويات او بعدم القول بالفاصل النقطة الثانيه الرواية واضحة الدلالة على استحباب الاحجاج الحجاج الولي للصبي غير المميز واستحباب الاحجاج يدل على محبوبيه الحج من قبل الصبي فاذا دلت الروايات على محبوبيته في حق الصبي غير المميز دلت على ثبوته قبل مميز من باب أولى ويلاحظ وهذه الدعي المستدر يقول استحبابه في حق الولي يدل على محبوب يدي في حق الصد الصدر الخاطر بالأحكام الشرعي خطاب استحبابي لا بناء استحبابه مم. وليس وجوبا ويلاحظ على الاستدلال أن لا ملازمه لا شرعا ولا عرفا بين رجحان الاخ من قبل الولي ورجحان الحج من قبل الصبي فامر الولي بالحج او بالتلبيه مطلوب واما صدورها من الصبي فليس متعلقا لغرض الشارع فإذا لم تكن هناك ملازمة بين محبوبية الجاج ومحبوبية الحج فلا دلالة في الرواية على محبوبيه الحاج في حق الصبي المميز فتح الصالح ان الدليل الوحيد على مشروعيه حج الصبي مستقلان والتسalom والإجماع، فالنصوص المستدل بها على ذلك. عامة او خاصه محل تامل وسياتي في المساله القادمه وهي مساله اربعه من المنساه اذا بلغ الصبي بعد الإحرام وقبل المشعار إذا بلغ الصبي بعد الإحرام وقبل المشعار هل يجزي حجه عن حجة الإسلام أم لا والحمد لله